بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض رهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا Faïda faru tafansab wa ila rabbika